وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ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 أنفسهم يظلمون، ثم كان عاقبة الذين أسسوا أن كذبوا، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.